يا وسفيك وانت مثل الحمام حبيت كي الهيامي شا وصفك عباس غيرو شرف احساس شا وصفك عباس غيرو شرف احساس يا مالك نبض قلبك المرامة يا مالك نبض قلبك المرامة يا انصوريت شعرت ارتم معناك ريتشبدي يسارك لو يمناك تضل حتى القلم بالشعر ينخاق تضل قلم روحي عجز يوصف غرامي قلم روحي عجز يوصف غرامي جرحي يا ظلمني الرحامه لا هبه Hauqihän experiences كانت من خيالك اللي بعض في القلب طبت من خيالك يا ناس سعادة تسبق النوح يا ناس ميت سعادة تسبق النوح يا الحب رسم وجه ابتسام يا الحب رسم وجه ابتسام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكنت حول الهيام كل الهيام يا رقص غير احساس شوق <متصفيق> وانت يا مالك نبض قلبي كل مره ما يا روحي قصيده بحبر الاشواق إليك وبكيل حارف كاتب لك اشتاك صفات روحي قصيدة بحبري نشواك إليك وبكيل حارف كاتب لك اشتاك لو تدري العمر ما يهوى نقرأي لو تدري العمر ما يهوى نقرأي يخيم ياه دو مرضى دك يخيم ياه بارتك سلام وين عطرني من ورد لو ياس روحي وحضنت بهاي الانفاس ريتها مثل عطر من ورد لو ياس شكواك روحي وحضنت بهاي الانفاس تبين ريح جنة ومسك عبقاس تبين ريح جنة ومسك عبقاس ومو فقط مسك وفتام فوقزك وختام دراب جنح القرب مثل الحمام حمال شكة على جنح وكلهام دراب جنح القرب مثل الحمام حمال شكة على جنح وكلهام شاوس خط